عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوما يخز الله النبي والذين آمنوا معه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 شيءاً وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأت فرعون إذ قالت رب بنى عندك بيتا إذ قالت رب بنى عندك بيت في الجنة إذ قالت رب بنى عندك بيت في الجنة وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وعمله وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظالمين ومر يوم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ